وَالْيَشْهَدَ عذابهُمَّ طائفةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا ينكحُ إلَّا زانيةٌ أو مُشْرِكَةٌ وَالزَّانيةُ لا ينكحُها إلَّا زَانٍ أو مُشْرِك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 ولولا تضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن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 الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم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 ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن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 تابعين غير أول الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.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 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِشْبَاحٍ المِشْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَضُ مِنْ شَجَرَةٍ بركات زيتونه لا شرقية, ولا غربية لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوافه حسابه.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 منين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأقعنا وأولئك هم المفلحون.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 لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 3. أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم 4. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم